إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها وألقينا فيها رواسي وَأَنزَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ ماء أن مباركا فأنبتنا به, فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل بسقاط لها طلع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 واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد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 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت جاءت سكرة الموت و ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق, معها سائق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 ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد ما يبدل القول لدي وما هل لم تلأت وتقول وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم ما هل لم تلأت وتقول وتقول هل من مزيد؟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 قلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قر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 وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أذبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق